on the law.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 أَيْرَاقَ <تصفيق> الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَيْرِ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرأ إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ذلك ما كنت بير تحيدا وقال قرينه هذا ما لدي عزيد ألقي في جهنم كل كفار عزيد ودنا علم الخير محتدين تصلوا لدي وَقَدْ قَدْ نَزَلَ إلَيْكُمُ ما مَا يُبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أزلبت الجنة منه التقيل غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن الغيب وجاء بقلب من قررهم أشد منهم بطشا فلقبوا في, البلاد فلقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق سمعا وشميد الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لوب قصبر على ما يقولون وسبح به قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم إنا نحن نحيي ونبيت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عملاً صراعاً ذلك حشر علينا يسير نحن it will go